فَلْنَيَئْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون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 وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إلَهُم مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَو لَم يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَدْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا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 كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم؟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 أين لا يكفون عوجهم النار ولا عظورهم ولا عظورهم ولا هم يصرون بل تأتيهم بوتها فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم يضرون ولقد استهزأ برسل من قبرك. فَاحْقَبِ الَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا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 لا يقولون ياويلنا إن كنا ضادين ونضع الموازين القسط في يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون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 قالوا أجيتنا بالحق أم أنت من اللّاعبين؟ قال برّ ربكم رب السّماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذالك من الشاهدين وتَّالَ الله لَأَكِيداً أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّ فجعلهم جذذاً إلا كبيراً لهم إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم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 فَقَالُوا إِنَّكُمْ أنتم الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفِلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِقُوهُ وَالْصُّرُو أَلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُنِّي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَافِلَه وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ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 ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم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 وَأَيُوبَ إِذْ نَادَ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنَّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجئناه من الغم وكذلك نج المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تدرني فردوا وأنت خير الورثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَاء وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَه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 وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسنون وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا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 وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثوى عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين